يا بني اسرائيل خدت اعلى غزيتكتا بني اسرائيل بيشتاون اذكروا بالنبي راخو بحثي تش بك اذكروا نعمتي التي انعمت عليك بحثون قنجيوبكن او قنجت من الجلوكري او نعمتت من دينوان واني فضلتكم على العالمين ارص بحث فيج بك اف نعواتهم الجلوكري او من هنشتر لي كربون اش عالمة وقت